ومن يرتد منكم عن دينه فيمته وهو كافر فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا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 لا يُآخِذُكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يُآخِذُكم بما كسبت قلوبكم والله غفورٌ حليم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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعركم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم